ظلمتني وانا من مهفري يا غلام والي في ومسكن كان مسكن والي في ومسكن القطار حتى لو اني في سالي ما يعني غيرك على خاطر ما يعني غيرك على فلي خطر لو كان غيرك حاول أن يشتريك ما بيع لو يبطي وراء صدره نطّر كم بيت لعيونك يضع مهداك تاري يكتب سطر وعشاق سطر وحظاً فخامة صوتي سطر وعشاق سطر, سطر وحظاً يا وجد حالي وجد ولا يا فري صدري إذا لما لاحب في خطر الكون من عقبك غدا طعمه شري والقلب من بعدك يذوب وينفطر والقلب من بعدك يذوب وينفطر عود عشان الكان يرجع سكري يغلا وحب سانة عندي في قطر عود عشان الكان يرجع سكري يغلا وحب سانة عندي في قطر يغلا وحب سانة عندي في قطر يغلا وحب يا غلا وحب سانعدي في قطر.